ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذبب ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان Wszelkie